لآن القرآن الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن مَنَ إِلَيْنِ إِحْسَانًا وَبِالْقُرَى أَتَاهَا وَالْمَسَاكِينِ وَجَارِ الْقُرَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالْجَارِ الْقُرْبَى وَالْجَارِ ذُو بِالصَّلَاحِ بِالْجَنبِ بِعَمَلِ السَّبِيلِ I'm uh -huh. ان الله قوم بينه معيما الله لا يظلم مثقال ذره وهيات المحسنات ينضعفها ويخفي منها ما جعلنا عظيما فك Alla vilka förurar sitt råd, de är alla på väg till helvetet. Alla vilka förurar sitt råd, Wahim <laughs> Kwan now